بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يقتل عليكم غير محل الصيد وانتم حرم.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 فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وَالْمُحْصَنَاتُ من الذين أوتوا الكتاب مِنْ قبلكم إذا آتيتموهم أجورهم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء النساء فلم تجدوا ما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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على أَلَّا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربن التقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقربتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلن جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينفّئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم كثيراً مما كونتم تخفون. يبين لكم كثيراً مما كونتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.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 افرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ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 فَمَنْ تَبَ مِ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْدِبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءَ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 بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلم يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا وَمَن يُرِد اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذينَ لَم يُرِد اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع, ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا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 وأنحكم بينهم بما أزل الله ولا تتبع أهواءهم وَلَا تَتَّبِعْ أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أزل الله إليك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 اتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُنَّ فِيهِمْ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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء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 من لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل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 وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لوم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون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 ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم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 ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان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 وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُونَ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 اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا امنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبنوا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْنٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ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 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِ السَّيَّارَةِ وَحُرِّمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُنْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ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 فإن عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان, مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا